المادة الأولى إحنا قلنا مكتوبنا أصول التفسير ل يعني السيوطي إحنا وضعنا هذا لكن إحنا بدأنا في مثلا السيوطي بدأنا فيها في مكان آخر في ضمره فنجعلها أصول التفسير للشيخ عثيمين رحمه الله تعالى يبقى أصول التفسير للشيخ عثيمين اللي عندنا أصول التفسير في مكان آخر آآ للصيوطي عن اختصار من كتاب النقابة باختصار جمال الدين القاسمي، لكن في مكان آخر بحيث نحنا يعني هذه الكتب تنزل على الموقع لا تكون مكررة بحيث تعم الفائده يعني نوع بين كتب المادة الوحيدة بدلا من أن نكرر الكتاب في أكثر من مكان وكذلك إذا أرد أحد أنه مثلا يحضر لنا في مكان آخر يبقى الكتاب ليس مكررا بالنسبة له فهناخد إن شاء الله أصول التفسير للشيخ معتمين رحمه الله تعالى بالنسبة للتفسير تفسير الكريم الرحمن نعم كما هو ثم الصحيح الإمام مسلم ثم شرح العقيدة الطحاوية ثم عمدة السبق كما هي نعم ابن ثم التذكرة لابن الملقي ثم نظم الورقات للعمريطي هذا بالإضافة إلى المواد أيضاً الأخرى اللي تعتبر مواد دي, دي خارج المعهد عندنا في المحل خارج المعهد مع مواد المعهد اللي هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الاندروهاب رحمه الله تعالى وحيليا الطالب العلم للشيخ بكر ومنهج السالكين للشيخ السالي أيضاً رحمه الله تعالى يبقى حوالي عشر كتب معنا في هذا بالنسبه للنحو يوجد في المعهد يعني من يدرسه فونا نرجئه الى اجل باذن الله تبارك وتعالى لعل الله يسر ان شاء الله به طبعا كنا تفرغنا من اجر في في ادميره فلن يعني كتابا مكانها لان الاخوه هنا يدرسون هذا في المعهد فإن يعني كان هناك وقت ممكن نضعه بعد ذلك إن شاء الله طيب نبدأ بوصول التفسير للشيخ ابن عزيمين رحمه الله تعالى حد معاني نسخة ولا فيه فن حسن طيب نبدأ بالتفسير حتى يأتي وصول التفسير نبدأ بالتفسير الشيخ السعيد رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمذيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس أضياسا لله فيها ولهذا خر مصيامها فللذكر فيها مذية ليست لغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند عمي الجمار وعند الذكر والذكر المطيد عقب الفرائض بل قال بعض العلماء إنهم يستحبوا فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد نعم هذه الأيام لها فضلها الخاص. فهي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى في أيام معدودات فالأيام المعدودات هي هذه الأيام أيام التشريق التي تلي يوم الحج الأكبر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه تسمى بأيام التشريق وأما المعلومات الأيام المعلومات فهي العشر كما جاء في تفسير ابن عباس وغيره هي العشر الأول من ذي الحج هذه الأيام المعلومات وقيل هي العشر من رمضان في قول الله سبحانه وتعالى وليالي العشر ثلاث المفسرون فيها على قولين هل هي العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الاخير من شهر رمضان والذي عليه أكثر مفسرين أن المراد بها العشر الأول من ذي الحج أما المعدودات أما المعدودات المراد هنا في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجلت يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه فهذا المراد به أيام التشريق وهي داخلة في العيد ولهذا يحرم صيامها فلا يجوز لأحد أن يصوم هذه الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأن حكم هذه الأيام حكم العيد في التحريم ولكن حصلت الرخصة في صيامها لمن لم يجد ثمن الهدي ولم يستطعه ولم يصم الثلاثة أيام قبل ذلك فلو أن يصوم أيام التشريق كما ورد ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن هذه الأيام رخص فيها لمن لم يجد الهدي ولم يصم إذا ما صم الثلاثة أيام الأولى ولا وجد هذا ثمن الهدي فانه يصوم ايام التشريق ده المستثنى الوحيد وما عدا ذلك لا يجوز لأحد ان يصوم يعني واحد يقول والله ما من الآن استغل هذه الايام في الصيام نقول لا لا يجوز صيامها ولا التعبد لله سبحانه وتعالى بصيامها إلا لمن لم يجد ثمن الهدي ولم يصوم فحينئذ له أن يصوم ايام التشريق وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في هذه الايام قائلا أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله طبعا الناس النهارده أخذوا الجزء الأول من الحديث فصارت أيام أكل وشرب أما الذكر فاذا طلعت حال الحجاج وجدت القليل جدا هو الذي يحافظ على ذلك ومن هذا الذكر أو يدخل في هذا الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى عند رمي الجمار الله أكبر الله أكبر وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى دبر الصلوات المكتوبة اللي هو نسميه التكبير المقيد بدبر الصلاة وهذا يدخل في ذلك التكبير المطلق الذي يبدأ مع هلال بالحجة أو لا يدخل بعض العلماء يرى أن التكبير المطلق يسير معك إلى أن تفرض من تشريق وبعض العلماء يقول بيقف عند بدء أيام التشريق ويتحول إلى التكبير المقيد ولكل الوجه في هذا والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى لأن عندنا التكبير بهلال الحجة نوعات مطلق وهذا يبدأ مع الهلال ومقيد وهذا يبدأ يعني بالصلوات وهذا يبدأ من صبح عرفه لغير الحاج ومن ظهري يوم العيد للحاج هذا والمقيد يبقى المقيد يبدأ من صبح عرفه إذا لم تكن حاج أو من ظهر يوم العيد إذا كنت حاجا وأما المطلق فانه يبدا من الهلال الهلال الحج طيب ينتهي متى ينتهي مع المقيد هذا ولا يستمر هذا خلاف في خاتمة هذا الذكر على كل الذي يعنينا من هذا البحث أن هذه الأيام أيام فاضله وأيام مباركه وينبغي على العبد أن يعنى فيها بذكر الله تبارك وتعالى لأن ذكر الله عز وجل له في ذلك مزية خاصة وإن كان ذكر الله تبارك وتعالى دائما أبدا له الميزة العامة لكن يتأكد هذا الذكر في مواضع ويستحب هذا الذكر زيادة على الفضل العام في أيام وأزمنة ولهذا قال العلماء في قاعدة التفاضل بين الأعمال يتفاضل الأعمال بموجب الزمان أحيانا لأن قد يقع التفاضل طارة حسب الزمن طار حسب المكان طار حسب العامل نفسه طار حسب زمن الفعل نفسه العبادة من الغربة وغير الغربة طار بحسب نوع العبادة طار بحسب جنس العبادة حوالي سبع قواعد وضعها العلماء في التفاضل بين الأعمال. طارئا يتفاضل العمل بحسب النوع، طارئا يتفاضل بحسب الجنس، طارئا يتفاضل بحسب الزمن، طارئا يتفاضل بحسب المكان، طارئا يتفاضل بحسب العامل. العامل قد يكون العمل واحدا، ولكن العامل هنا ينال أجرا أعظم من العامل الآخر مع أن العمل واحد. والذي نفس بدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا حق النص من نفق رحد أو قد تقل ومع ذلك لهم سبق في الإسلام يستلزم أن يقع له فضل أو زيادة فضل في العام أو يتفاضل حسب الزمن زمن الغربة في سنه منتشر مشهورة والناس يعملون بها جميعا لم يجي واحد يعملها ليس أجر كمن يعمل بهذه السنة إذا غابت عن الناس وإذا أصبح من يعمل بها في غربة من الانتقاد والاستهزاء والعقاب أحيانا فلا شك أن العامل هذه السنة هنا أفضل معي. فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا اسم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا اسم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخر أفضل لأنه أكثر عباده دي قاعدة. خذوا تحتها خط هذه قاعدة. يعني هذا المرفوع التخفيف لا حرج انك تمشي بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولا حرج ان تبقى الى الثالث عشر فترمي يوم الثالث عشر وتنطلق فمن تعجل في يومين فلا اذم علي لا حرج ومن تأخر فلا اذم علي لكن هل يستوي العمالان فضلا اللي بيمشي يوم الثلاثر ماشي واللي بيمشي يمشيهم 13 ماشي لا حرج هنا ولا حرج هنا لكن هل يستوي العملان اجرا وفضلا الجواب لا لأنه ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا في الغالب العام ولا هذه القعدة قد يستفى منها أشياء فلا شك أن العامل اكثر يؤجر أكثر يؤجر أكثر إذا كان عمله بالضوابط الشرعي فهذه يبقى لا حرج في أن تنفر يوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار ولو تاخرت فالحرج فالامر المرفوع هنا رفع الحرج يعني انت لست بآثم اذا انطلقت او تاخرت لكن ما كان أكثر عملا كان اكثر ايه كان اكثر أجل. لكن يلاحظ ان الانطلاق يوم الثاني عشر إنما يكون بعد زوال الشمس وهذا قول جماهير العلماء خلفا وثلاثا أن الانطلاق انما يكون بعد الزوال بعد الزوال ترمي وتنطلق ولكن نجد في هذا العصر من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال والانطلاق قبل الزوال وهذا وإن كان قولا لبعض العلماء القدامى كما هو مروي عن عطاء وغيره إلا أنه لا دليل عليه وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال كنا نتحيا. نتحين الشمس فإذا ذلك فكنا نتحين دليل على قصد الرمي في هذا ولا يدخل فيه إفعال ولا حرج لأن النبي لم يرخص ولا يدخل فيه أيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ليلة المزدلفة فلو كان جائزا والعلة قائمة لادم النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أيضا بالرمي قبل الزوالة أذن هناك ولم يثبت أنه أذن هنا فلل هذا على أن الرمي بعد الزوال مقصود وامتشر هذه الفتوى في الأزمية الأخيرة نظر للزحام ولكن رأينا هذه السنة من كان يفتي بذلك من قبل نظر للزحام, للزحام منع في هذه السنة لأن هذه السنة كانت التجهيزات على أعلى مستوى ممكن ولهذا لم تحصل أدنى مشكلة بالنسبة للرمي فعاد الذين كانوا يفتون بجواز الرمي قبل الزوال إلى الإحجام عن هذه الفتوى وعادة الأكشاك مرة ثانية التي فيها الدعاء يعني يفتون بعدم جواز الرمي قبل الزوال لأنه لا يخشى ضرر الآن على حجاج بيت الله أيضا من هذه الأحكام في النفرة يوم الثاني عشر أنه إذا راضنت يوم الثاني عشر بعد الزوال ونويت أن تنفر ثم جلست عامدا متعمدا من غير عذر حتى أذن عليك المذن داخل الغروب نقول عليك أن تبقى إلى الثالث عشر فمن أحكام هذا أن من بقي إلى غروب الثاني عشر من غير عذر أنه يلزم بالبقاء إلى يوم الثالث عشر لكن ان حصل عذر أخرى يعني واحد مثلا واقف على الطريق عايز سيار معاه حليب ومعاه كذا ما يمشي عايز سيار طبعا السياره في بعد النفرة من يوم 12 صعبة صعبه جدا يعني ممكن سنقل ساعات بل قد يبقى إلى الليل إذا بقي إلى الليل فلا حرج عليه سواء ركب السياره وتاخرت به أو لم يجد اليه او لم يجد السياره اما اذا تعمد من غير عذر فانه يبقى إلى اليوم الثالث عشر ومن احكامها ايضا انه اذا نفر يوم الثانية عشر ونزل مكة ثم عاد إلى ميناء لك في واحد صاحبي فيعود دي بكرة وأنا خلاص أرجع أقدم عاهل الليلة هادية على إني بقى حر الآن خلصت الحج بتاعي وروح خلصت, خلصت الرن يوم الثانية عشر وانطلقت إلى مكة أرجع بقى كما لو ذهب الواحد منا الآن إلى ميناء هل نقول يلزم بالبقاء إلى غد؟ لا أصبحت ميناء بالنسبة له بلد عادية فحين إذا نقول لا حرج فعلا أنه إذا عاد إلى مينة بعدما تجاوزها إذا عاد إليها ليلا وبات بها فإنه لا حرج عليه في عدم الرمي في اليوم الثالث عشر نعم ولم في الشديد الآن بعض الناس يفتون لسيما في الحملات وهذا بالرمي مش بعد بقى الزوال ولا حتى قبل الزوال إنما يفتون بهذا من الساعة الثانية عشرة ليلا من الساعة عشرة ليلا يقول لهم خلاص بكرة إذا اتناشر جت بدأنا في اتناشر وكذا يبقى هذا يوم ايه يوم جديد وبالتالي يلا توكلوا على على ارموا وليلا تجد الحملات المصريه من ساعة اتناشر تبدأ تتحرك يتحرك من عشر حبشر حتى يصلون إلى يصلوا إلى الجمرة الجمرات ساعة اتناشر ساعة واحدة بالليل يرموا بالليل اللي هو ليلة الثاني عشرة يرموا بالليل ويروحوا ايه الفنادق وهذا رمي لا يجوز يعني حتى القول لما بيأخذه مثلا يعني أخذه بإيه بضوابط حتى التي وضعت له لكن من 12 بالليل لا ترى ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره والحال ان الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله لمن اتقى اي اتقى الله في جميع اموره واحوال الحج فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل نعم يعني هذا يقتصح قاعدة ممكن أن تكون قاعده فرقيه ممكن ان تكون قاعده مسلكيه نعم يعني خذ خط من اول فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء لان الله ما جعل علينا في الدين من حرج فاذا اتقى الإنسان ربه تنعم بالرخص ووجد باذن الله رفع الحرج ولهذا العلماء اختلفوا في سفر المعصيه هل يترتب عليه رخصه ام لا واحد مسافر الى بلد ليزني وهذه البلد تبعد عن بلده مئة كيلو فهذا له القص طيب لكن هل يتمتع بهذا او لا يتمتع الرخص تكون لغير التقيه ام لا خلاف بين العلم نعم واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب معاصيه واعلموا انكم اليه تحشرون فمجازيكم باعمالكم فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده ومن لم يتقه عاقبه اشد العقوبه فالعلم بالجزاء من اعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم بذلك وده زمان خدنا في قواعد الشيخ سعد رحمه الله تعالى في الشرع لما قلنا ان بالتذكير بهذه الأشياء دليل على الوعيد او الوعد يعني قد يأخذ الإنسان الوعيد والوعد من السياق وليس بلازم أن يصرح الله تبارك وتعالى بالوعيد قال تعالى والسفق الله وَاعَلَّمُوا أَنَّكُمْ أَلَيْتُحْشَرُونَ قوله تعالى وَاعَلَّمُوا أَنَّكُمْ أَلَيْتُحْشَرُونَ هذا يعطيك إيه وعيدا يعني احذر أن تفعل شيئا فإنك إلى الله سبحانه وتعالى محشور يبقى السياق نفسه قد يدل على عليه السياق نفسه قد يدل على الوعيد او على الوعد بنفسه دون الإشارة أو دون التصريح إلى هذا الوعيد فرحت نعم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من ارتكب محظورا لا الذي ارتكب محظورا في الحج عليه كفاره المحظور ما لا علاقة بالتعج ما لا علاقة بالتعج نعم ومن الناس من يعجبك لما أمر تعالى بالاكسار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضله الذي هو خير مصلحه وبر اخبر تعالى بحال من يسلم بلسانه ويخالف فعله قوله فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي إذا تكلم راق كلامه للسامع وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام الناسع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله سبحان الله كأن الآية والله تحكي الواقع وهي كذلك وهي كذلك ألا يعلم من خلق فعلا سبحان الله يعني تجد من يجلس ويذكر وسبح عنده السبحة الطويلة وكذا ولكن يخالف فعله قوله من الجهة العمليات المسلكية من الإصار من محبة الإخوة من مساعدة الحجاج من التعاون معهم لا تجد من هذا شيئاً أو من جهة, من جهة الاعتقاد يعني كم من قائل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمكلة لا شريك لك وحاله يتوافق مع تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبي إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك لأنه يقول لبيك اللهم وما لبيك وقل يا بدوي يا حسين كان يقول إلا شريكا لك تملكه وما ملك سحان الله حال يعني ينطبق تماما نهيك بقى عن أنه إذا كان وقعا في بدعه فدون يعني قطع الرقاب أن ترد في هذا الحج مستغلا هذا الموسم ورقة القلب والنفقه والبعد عن الزيار ويعني هذه العرصات التي تجعل القاسي يا ومع ذلك أبدا إنك لن تستطيع أحيانا إلزامه بأن يأخذ الشعر من راسه بينما يقف بالمقص هذا القصير ليأخذ الشعرات ولا يستجيب لك أبدا بل يانا فيقول أنت بتحجب ألا كم سنة بعضهم واقف خارج عرفة في وادي عرمه برا عرفه عرفة خالص برا عرفة لكن حتى ظل ما فيش لحمة لأنها مش معرفه اصلا فأحد الإخوة من طلاب العلم فبيتدخل الناس فابولي وادخل هذا ليس معارفة قالوا ليس معرفه أنا بقى 14 سنة بحج في المكان ده تقول ليس معرفه 14 سنة يعني 14 سنة بحج في وادي عورنا وأذكر قابلت مسلما من فرنسا عند المروه وبيأخد شعر منه. فقلت له يا أخي إما أنت تحلقه كله وإما أنت قصيرك كله قال تعالى احفق رؤوسكم قال هذه العمره الخمسين افعل هذا يعني ليس في حاجه الى نصح واحد فبعض الناس سبحان الله قوله يخالف فعله هو يقول الله لبيك اللهم لبيك هو يقول سبحان الله والحمد لله وهو يفعل هذا لكن فعله كما اتى به وانا اقول فعلا كما قال بعض السلف رحمه من الله تعالى ورحمهما سيئه الركب كثير والحاج قليل فعلا فعلا الراس بكثير والحج قيل وهذا يلمح له قوله سبحانه وتعالى بعد الأمر بذكره قال ومن الناس ما يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألده الخصام لا. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق ولهذا قال وهو ألد الخصام أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات ليس اخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم الله أكبر هكذا ينبغي ان يكون المسلم يا أخواني. شوف هذا التفسير كما قلنا يعني تفسير حقيقة عميق من أفضل التفاسير التي تقرأ فيها تفسير الشيخ سعدة رحمه الله تعالى أنه يأتي إلى المعنى المراد بأقصر طريق وبأعلى عباره. يقول ليس كصفات المؤمنين فهناك من عند التعصب والجدال والتعمق والتنطع والتشدق ما تأخذ معه حقا ولا باطلا ولو أبصر الحق فركا لأنه منك وتفيه من اليمين يأتيك من الشمال من الشمال يأتيك من أعلى من أعلى يأتيك من أسفل، وهكذا ولكن هذا يتنافى مع صفاتي وأخلاق المؤمنين يقول بقى الشيخ الذين جعلوا السهولة مركبهم يا أخي إحنا بغيتنا حق مثلا أنت بغيتك حق وأنا بغيتي صلحة ضالتنا إيه واحدة وإن اختلفنا فعلى ما لا تكون السهولة مركبنا ما دليلك ما دليلي طال يا أخي كذا طال جزاك الله خير والله استفدت منك هذه فعلا نقطه كنت غائبه عن ارجو و الله تبارك وتعالى ان يجزيك عني خير الجزاء والانقياد للحق وظيفتهم هو خص... خصلة المؤمن الانقياد للحق لماذا ضلته ولئلا دائما العلماء يقول ما... لك الوصول إلى الحق لا بد ان يكون مرتبطا بإيه؟ بحسن القصد في واحد عايز الحق وعنده قل... أو حسن قصد فعلا في الوصول إلى الحق تجد بإذن الله سيوفق بإذن الله سيوفق لكن واحد عنده سوء قصد والله لو ظني يعني جاء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما آمن به إلا أن يوافق ذلك ما عنده نعم والسماحة سجيتهم فلا تجد التعصب ولا تجد العنف ولا تجد كذا هي مسألة علمية ولا عركه شكله مسألة علمية خلاص ها في ما عندك وأنا أتي عندي وكذا وين اختلفنا في هذا؟ رضتنا إلى الدين. أنت مشي المشايخ رضوا الله إذا أنا وأنت لا نستطيع هذا، نرفع ذلك إلى العالم، نسأل في هذا ويفصل بيننا ونحدد محل الخلاف وموضعه وحجم المسألة من الدين. هل هي مسألة تقصدي يعني مقاطعة ولا تقصدي غير ذلك؟ نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى هذا الذي يعذبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي افساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرس والنسل فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. هذه قاعدة قاعدة جزائية قاعدة جزائية. فكل الأرض بما عليها تتأثر بالمعاصي تذهب البركة من الأرض بهذا. ولهذا إذا كان في آخر الزمان وقد أراح الله سبحانه وتعالى الأرض من الدجال ومن يأجوج ومأجوج وبقي عيسى عليه السلام من مع من العصابة المؤمنة حينئذ تخرج الأرض بركة حتى ان العشرة يجتمعون على الصبر الوحيد من الفاكر فلا شك أن البركة لك تخصر الأرض إنما, إنما تكون بالطاعات وانما تنقص البركة بالإيه بالمعاصي كذا كده لك في لحظات الأزمات وهذا لما نرجع إلى الطاعة ونؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ليس هذا الكلام مستهلكا أو أنه خارج عن دائرة الصراع بيننا وبين أعدائنا بالعكس هو عمق الصراع هو العمق أن تعود الأمة إلى ربها فما ابتلاها الله سبحانه وتعالى إلى بسبب يظنوا بيها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نعم إذا تولى هذا الذي يعجبك القول ويحسن لك القول وقصده على خلاف ذلك إذا تولى وتركك هو فهو كلاما جميلا عاد إلى حقيقته فإذا به يفسد وإذا به يفعل المعاصي وإذا به يؤزز الناس على فعل المعاصي وكذا فظاهره خلاف باطل كما قال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم نعم الله لا يحب الفساد فاذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الارض غايه البغض وان قال بلسانه قولا حسنا إن الله لا يحب الفساد هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى بالمفهوم يحب الصلاح والاصلاح طيب قد يقول قائل اذا كان الله لا يحب الفساد فلماذا اوجده وخلقه الله لا يحب الفساد فلماذا يوجد الله سبحانه وتعالى ما لا يحب ولا هذا الفساد خارج عن تقدير الله هذا من تقدير الله كما هو مذهب والجماعه على خلافه مذهب المعتذره وغيرهم فهذا الفساد من خلقه سبحانه وتعالى الكون القدري طيب ليه الله سبحانه وتعالى يوجد هذا قدرًا وكونًا ويابو شرها بالاراده الكونيه الاراده الايه وما معنى الاراده الكونيه يعني الاراده الكونيه تتعلق بإيه بما يحب انما الاراده الشرعيه طيب لما اوجد الله هذا الجواب ها ها لحكمة، لأن وجود الفساد والصلاح، وجود الحق والباطل، وجود الكفر والإيمان، وجود هذا، بيميز الله سبحانه وتعالى به الخبيثة من الايه من الطيب، من الطيب. بذل لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيها العلماء, العلماء قالوا بأن المحبوبة والمراد على قسمين، على قسمين. الأول محبوب لذاته والثاني محبوب لغيره او مراد لذاته ومراد لغيره محبوب لذاته أو مراد لذاته زي الطاعات زي الإيمان زي فهذه مقصودة لذاته طيب لغيره يعني بحكمه مثل ما يتناول الانسان الدواء الدواء مكروه عند كل واحد يكره الدواء لكن لماذا نتناول الدواء لماذا نريده؟ لغيره من أجل الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى فالشفاء نعمة ولذة ولهذا ولو وصل الإنسان إليه بشيء من الألم وبشيء من غير المرغوب فيه إلا أنه يركبه فإذن المحبوب او المراد قد يكون مراد لذاته قد يكون محبوبا لذاته وقد يكون محبوبا له لغيره أو مرادا لغيره فوجود إبليس وجود الكفر وجود هذا كل هذا مراد لغيره ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيثة من الطيب أليست عندنا الدار في الآخرة داري جنة ونار فمن يدخل النار ومن يدخل الجنة إلا بهذا التمييز نعم نعم ففي الآية ها بعض الايه لا احنا لا نتكلم عن المخلوق ذات لكن المراد لكن المراد وقد يكون هو نفسه شر من كل جمذئ ابليس لكن بالنسبة لما يراد له فله جانب خير وحكمه نعم ففي هذه الآية دليل على أن الأخوة علماء آل السنة الجماعة فرقوا بين الشر في المقدورات والشر في التقدير فرقوا بين الفعل والمفعول وبين التقدير والمقدور أما فعله سبحانه فليس فيه شر وأما مفعولاته سبحانه وتعالى فقد يكون فيها الشر وقد يكون فيها الخير مقدوراتك قد يكون في الخير وقد يكون في الشر بالنسبة لنا ما بالنسبة لتقدير سبحانه فكله خير شوف العلماء الذقاتهم يفرقون لأن ورد عندنا النص والشر ليس اليك ورد عندنا أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خلق كل شيء بيد الخير وبيد الشر بيد من كل شيء الله خالق كل شيء والخير شيء والشر شيء والايمان شيء والمعاصي شيء كلها لكن يفرق بين كون هذا باعتبار القدر والتقدير وكون هذا باعتبار المقدور كون هذا باعتبار فعله سبحانه وكون هذا باعتبار مفعول لله سبحانه وتعالى نعم ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليس دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها وذو خط تحتها أيضا هذه قاعد هذه قاعد زي ما تفسير الشيخ يصفح كل قواعد ولا احنا بنقول لو صالحا نضع متنا في التفسير يحفظ يبقى هذا المتنا نعم إنه الآية دليل على أن الاقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كده فليس كل من ادعى وصلا بليلة يكون صادقا في هذا نعم ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المذكلة لهذا كان العمل معيارا للإيمان الموجود فيه في القلب واحد يقول لك والله ده عنده أصل إخلاصه عنده أصل إخباته عنده أصل خوف وعنده أصل خ... رجاء عنده اصل انابه وعنده أصل، وعنده أصل، وعنده, أصل وعنده أصل ومع ذلك ما عندش ريحه الاصل في عمل ولا نقول ازاي نحكم لو باصلي ده واصل ده واصل ده وأصل ده وأصل ده, وأصل ده وليس عنده شيء قط من عمل الجوارح ما الذي يدل على لو عنده اصل واصله واصل واصله اصل وأصل لكن يساويه اصل عمل الجوارح بلاش جنس اللي فيها حساسيه دي يبقى عنده أصل عمل الجوار حتى يوازي ويساوي ويقابل أصل الاخبات أصل الإنباء أصل عمل القلو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل لنا هذا الإشكار فقال في حديث المعمري بن شرف الصاحيني ألا إني في الجسد موضع إذا صرح الصرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الإيه القلب والارتباط بين الضائر والباطن الذي كرهه أمة السن نعم انت لو مشكلة وانت جديد معانا كما قلنا بس انت معانا من زمان او من جلسات يعني سابق الله سبحانه وتعالى قدر ذلك بناء عليه على علم ما نجيش علم من اول الكتابة بقى ان شاء الله كتب دمؤمن ودخل الدكار يرفع علامة لا جادرهم بالعلم كما قال الشباب نقول هذا انما كتب بناء على علمه سبحانه وتعالى باستحقاق يالس احقاق يالس ومع ذلك ما حسبك الله بما عند من قدر وانا ما حسبك الله عز وجل بموجب تكليف كلفك به فمن اطاع الرسل استجاب له فكان مع من المتقين ومن اعرض عنه حد اكبرك تيجب درسي مهربا حد اكبرك تصلي حد اكبرك تزكي حد اكبرك تحج ما حد اكبرك انما تفعل ذلك بموجب كتاب هذا الكتاب لك هو للفاجر هذا الكتاب لك هو للعاصي نعم يبقى اعطاك اراده و اعطاك قد... مشيئه و اعطاك قدره و اعطاك كذا اذا وجدت عوارض تحول بينك وبين تطبيق امره سبحانه وتعالى عوارض معتبره شرعا رفع عنك التكليف اكرهت على الكفر على قوله الكفر خلاص سماح طالما قلبك المطمئن بالايه بالايمان فهذا بناء على علمي سبحانه وتعالى نعم آه الإيمان عندنا القول وعمل إيمان بلا قول ما ينفعش إيمان بلا عمل ما ينفعش لا يا أخويا أصدرك يعني انت جسد وروح روح كذا ولا جسد كذا حتى تكون انسانا تمارس حياتك وتعيشه كذا جسد وروح قول ما بنقول إن الصلاه ركوعه وسجود وقيام ما سكتش متعامل ترك السجود وركعوا واطل ركوع وقاموا واطل القيام صلاة باطل ايوه هنعود تنطول بقى ولا ايه انت عايز تقول ايه ما أنا بقول اقول لكم بكل صراح ايوه حبيبنا العمل ركن في الإيمان ما ينفعش عمل ركن ما لم يأتي بالعمل زي لم يأتي بالسجود في الصلاة زي لم يأتي برقع في الصلاة ها. ايه الاشكال برضو بس هذا العمل منه المستحب ومنه الواجب ومنه ركن من نفسه واخد بالك فلو أط بعض الأعمال وترك بعض الأعمال هذا اللي يتنافى مع الكمال، الواجب إذا كانت الأعمال دي واجبة يتنافى مع الكمال الواجب عمل مستحب يتنافى مع الكمال المستحبة لكن لا واجب ولا مستحب ولا أتى بشيء من الأعمال مطلقا يبقى هذا ليس مؤمنا، ما الدليل على إيمانه؟ ما عنده دليل تقول له أفضل إيمان في اللغة عن تصديق نقول لك إحنا وإن كنا ننزعك في اللغة بس الله تعبدنا بقمص المحيط فيروز أبادي ولا تعبدنا بمختار الصحاح تعبدنا الله بالإيمان الشائع الموجود عندنا في القرآن والسن هات ايمانا في القرآن والسن بلا عمل ما في إيمان بلا عمل إنما المؤمنون الذين إلا من تاب وأمن وعمل عملا إن الإنسان في خسر إلا الذين امنوا و... واحد كذا <تصفيق> إحنا كلام دا سلابه دا مش مسألة إحنا كلامنا كتير جدا حديث البطاقة وحديث يدرس الاسلام كاش سيبه حديث سبيعة مخيرا كل هذا رددنا عليه من قبل في جلساتنا يعني كثيرة وردوا عليه سهل جدا جدا نرد لأن رد المتشابه المحكم أسهل ما يكون عند أهل العلم حديث البطاقة احنا دائما نقول إخواننا الأول قبل ما نقول كذا او كذا احنا متفق على القول بظاهر الحديث سواء في هذا ولا في يدرس ولا في لم يعمل خيرًا قد نتفق على القصد الظاهر ولا نأول بس القصد نتفق على نمشي شو ما رجعش فيها تاني ولكن الظاهر اهو رجل لم يعمل أحدس البطاقة ما عندش لله الله ومع ذلك كان يقبلها تسعتهم تسعة سجل من الذنوب طاشة نقول يعني عيسو لي يعني يقولين لا إله إلا الله تكفي إن شاء الله نتدخل واحد الجنه ولو اتم من الذنوب نقول له طيب هذا والظهر نقول له طيب الذين عدوا في النار وخرجوا منه بشفاعة الشافعين كانوا يقولون لا ولا لا هو عتقول لا هو لا هنا بقى بيبدأ يصحب هنا هيبدأ يصحب بقى. لأنه لابد يؤوس هنا هيبدأ يصحب إن قال لا مصيبة يبقى طلعنا إيه الكافر واذا آي يبقى تهمنا الله بالظلم ليه ده نجيته يا رب وليه دا عذبته في حاجة خارج اللفظ نجت بهذا وعذبت هذا يبقى لازم نفكر كده أخوان لا إله إلا الله اللي حصل به هذا هي لا إله إلا الله التي أتت بلوازمها واجتناب مواقضها وشروطها واركنان كل شيء بس ما عنده اه لانه هذا يتوقع هذا قد يقولها الانسان ويموت قد يقولها الانسان وليتمكن من العمل الى اخر ولهذا لا اله ولا احوال غديدة وليست على حاله واحدة بها من الاحالية في لا الى الله تدخل بها الاسلام وفي لا اله الا الله تخرج دائما الدنيا وفي لا اله الا الله في حال الدنيا كل واحد لها حكم من هذه الاحكام ومن الاحوال فلا يصح ان تاتي بحال دون حال وانما ينزل هذا على حال ونزل هذا على حال فحديث البطاقه منزل على حال حديث يدرس الإسلام كوشيء الثوب وكذا حتى لا ما صلاه ولا صيام ولا كذا وفي نهايه الحديث قال صلاه لحديثه هل تنفعهم قال بل تنفعهم بل تنفعهم وهذا ليس فيه الا أنهم أتوا بهذه الكلمة فقط فيقول القائل خلاص إذن الكلمة تمس وهذا كلام غلط نزله على حال الحديث وما حال الحديث ياتزم لا يدرى فيه ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ما يدرى اصلا ما يدرى ناس ما يدرون صلاة كيف يكلفون بها ما يدرون عن صيام كيف يكلفون به والكلام يا اخي الفاضل في من درى على الصلاة والصيام والزكاة ولا في من لا يدري. منظر وترك نعم يعني الردود سهل جدا لو احنا خدنا النصوص الشرعية وعلى هذا اجماع العلماء اجماع ائمة السنة اجماع العلماء يعني مثلا ما في خلاف جمهور وغير جمهور ما في اخلاف عند السنة والجماعة ان اليمان قول وعمل كما قال ابو ثور رضي الله عنه يبين هذا رحمه الله يبين هذا ويبرر هذا فيقول للمرجية ويناقشهم فما تقول في قول الله تبارك تعالى وما أمره إلا ليعبد الله مخلصنا الدين هنا فأقيم الصلاة ويؤت الزكاة أقيم الصلاة ويؤت الزكاة وأس الزكاة أو يقيم الصلاة ويؤت الزكاة الله سبحانه وتعالى أرد مننا إيه إقرارا بس ولا إقرارا وعملا يعني بس يكفي نحن نقر بالصلاه والزكاة ولا نقر ونعمل نقر ونعمل طيب إذا عمل من غير إقرار صلى ولم يقرب بوجوب الصلاه تنفعه فاذا اقر ولم يعمل يبقى ايه, إيه المطلوب منا بس نعم لا بس عشان بس ايه يعني المساله ما مطلوبش ان احنا ده دا درس تفسير هياتي ما ما تملوش كلام كثير وانه ينبغي اختبار احوال الشهود والمحق والمبطل من الناس لبر اعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم والا يضطروا بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. الله أكبر. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقال. ما ولا هذا القاضي ما يجيش ياخذ بالظاهر والله أقسم بالله دنا كذا وكذا. انظر إلى القرائن، انظر إلى الأحوال. وهات نشوف البينات. وإلا فقد جاء إخوة يوسف إلى يوسف يحملون هيئة وحالا يحكم لهم بالبراءه فيه وجاءوا اباهم عشاء ان يبكوا وهم كذب في هذا ولكن جاءوا يبكوا نعم ولهذا القاضي ما تأثر قلبه تبكي تعمل تحلف ولاد تصرف عشان كذا اللي بقولك احنا تبقى المراه قاضي تبقى المرأة قاضي لو جاهل الجاني وعايط شويه بين يديها خلاص انتهت المساله هيبقى الحكم لمن يبكي اكثر نعم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وانس وأخذته العزة بالإثم فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون السواد جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم تعياذا بالله من احوالهم الله مننا نعوذ بك من عذاب الم ومن كل عمل وفعل يقربنا الى النار نعم طيب نثبت القدر هذا